بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعله مولومات وال رَمَّ الَّذِينَ كَفَوُوا بِرَبِّهِمْ يَغْدِلُونَ كوكو انزل واجل من ثم ناير دوس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 فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلتنا من قبلهم من قرمهم مكناهم في الأرض ما لم وَالْمُتَّنَزَّمَةَ سَمَاءَ أَنَّى مِكْهَارًا وَجَعَلْنَا النَّهْرَ أَنَّهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ فَأَهْلَكْنَا أَل ن ببض ب وَأَ شخص الن فألَّ الن بِذون موب مآ شَس ولو نزلنا عليك كتابا في قصة فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا تِحْرٌ مُّبِينٌ وَقَالُوا ولو أَمْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَأْخُذُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ دَعَائُهُمَا وَمَا كُنَّا دَعَائِمَا هُمْ لَا هُمْ ولقد سُمُ ذِي من قبلك طَابَ لِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سخروا منهم ما كانوا نُورِ مَا قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل <تصفيق> لمن في السماوات والارض قل لا كتب على نفس شيء لا يجمعنك إلا يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا وله ما فكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أضير الله أستخذ وليا فما <تصفيق> يطير الأرض وهو يطعم وما يطعم. قل أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إن عطيت ربي عذاب يوم عظيم وَقَدِرَ خِيْمَةً وذلك الفوز الْمُبِينُ وَإِنَّهُ يمتسك الله بضل فلا كاشف له إلا هو وإن يمتسك بخير فهو على كل شيء الخبير وهو القاهر فوق عباده وهو الختيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله سهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن يَرَاكُم فِي وَمَا بلع. أنكم لا تشهدون أنما أضاع لي أحد ولا أشهد. قل إنما هو إِلَٰهُ واحد وإنني بريء إِلَّا هُوَ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ما يعرفون الذين خسرون فهم لا يؤمنون ومن أظلم من اشترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه أولى يفلح ويوم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الله ربنا نَمَ الشَّرِيفِين أَنْظُرْ كَيْفَ كَبَبُوا وَمَا وَاللهِ لَئِنْ مَسَّهُ شَرٌّ مِنْ الأَرْضِ أَوْ مِنْ ودعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطهوا وإياك يا رب كل ما يأتينا نؤمن إذا يقول الذين كفروا إن هذا وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلفون إلا أنفسهم وما يشعروا وَأَنَا مُسْتَرَا إِنْ لُقِفُوا لَنارِ سَقَرٍ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نكذب بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكْفُرُ لا منا مُؤمِنٌ بل, بل بدال one-on-one لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن إن كان كبراً عليك إعراضهم فإن استقعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتعف يهو بآيه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من ما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إلىه يرجعون وقالوا لولا أنزل علي آياتهم يقُل إن الله قادر قل إن الله قادر توم ولاكن سرهم لا يعلم ومن من في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم تاب الشيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا Thank mm -hmm. you. أجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتاكم السر عَطَاؤُهُ أَهْوَى قل أرأيتكم إن أتاتم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَعْفْلَكَ فَنَا خَافٌ وَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنَ والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفهم جونك جون نا اصلولهم هذه الغيب ولا أكون لكم مني ملس إن أتبعوا إلا ما يحال قل هل يستهل الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وَأَنذِرْ بِالَّذِي نَحْذِرُونَ وَحَشَرٌ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لأنهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون عجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطعدهم فتكون من وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤْلَاءِ مَنَّ اللَّهُ أَنَيْسَ اللَّهُ بِأَرْضٍ مَا بِالشَّاقِرِ وَإِذَا أَكَلُ النَّاسِ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّهُمْ قول سلامٌ عليكم كتب ربكم علينا سيهد كتب ربكم علينا سي رحمة أن من عبلا منكم ثم تاب من بعدي وأصل خف أن رحيم. وكذلك نفصل الآيات وني تستبين سبيل المجرمين مهيت أن أعبد الذين تتعون من دون الله. الله. أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بي نَرَى رَبِّي وَكَتَبْتُ بِ مَا عَدِي مَا سَأَجْلُونَ من الخطو إلا من الله يقص الخط وهو خير باب <us> أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْخَلْقُ وَآءَ لَإِنَّ عَجَالَا مِنَّ هَذِي مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ full mm -hmm. um mm. وَظُلْكَ إِنَّ صَلْحُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُ يَسْتَقْمُ لا ينتينك الشيطان فلا تقعد بعدا وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشعون وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَا تَذَكَّرُونَ وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمْ بِالرِّيحِ فِي هُوَ الَّذِي يُنْزِلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ وَإِذْ قَالَا اِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى لِأَبِيهِ أَذَرْتَ تَخْذُلُنَا أَمْ نَأْبَدُ مَا كَانَ يَعْبُدُ إِبْرَاهِيمُ وكذلك نريد إبراهيم ما نفوت السماء والأرض ولن من الموقنين فلم ما جن عليه الليل وآك وكبا. فَلَمَّا أَفْلَحَ نَبَأُ خُسَيْمٍ فَلَمَّا رَأَى قَمَرَ وامنن ربي بلم ما افلقون له لم يحدني ربي قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فَبَادَ ذَلِكَ وَمَا كانَ هَذَا بِهَذَا فَلَمَّا wah wah إنه إلا بك راضي وما قدر الله حَتَّى قَدَرَهِ إِلَّا لَو قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتسفعون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا فاطهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك صد ذ الذي بين يدينا و ادينا ذو والذين بِذَا خَيْرَ تِيمُنٌ نَذِي وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمَّن يُرِيدُ شَيْئًا يُحْدِثُهُ وَهُوَ مَعَكُم عَيْنُ حَسْبِهِ أَ قان أُ خِي إلَ يأَلَ ال خَني لَهِ شيءَ هو وَمَ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسطون والملائكة باتطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجذون وذهبوني بما كنتم تقولون على الله رأي الحق في وكنتم عن آياته يس تتبرون ولقد جئتمونا فرادا كما قناكم é mua lên mẹ tiể sẽ H cũng وَمَنَّا وَمَنْ أَكُمْ شُفَعَاءٌ أَكُمُ الَّذِينَ فَعَمْتُمْ أَنَّمَا لقد تطفى بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعون <تصفيق> انم ما افدي فخرنا ونا يخرج الخلق من المهي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 فَالِقُ الْغَيْبِ نَضَّاحٌ وَعَادًا لَّيْلًا سَكَنُوا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ خَبَرٌ ۖ وَأَنَّهُ كَانَ Wa la vigil à la monde nos du do bien vol' mettre ban you elle وهو الذي أنشأت من نفس واحدة تسمو ثم فور ومستؤن ادهق صار لنا وهو الذي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُبَيِّنَاتٌ كل شيء فأخرجنا خاضرا فأخرجنا منه خاضرا نخرج منه خفبا متراكبا ومن أن نو... <تصفيق> Sure. mour so foul' vous béni et ouaisvel Biva le بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولبدو ولم تكن له صاحبه وخلق كل وهو بكل شيء عليم together. وَلَا فَسُبُّوا الَّذِينَ يَدَعُونَ مِنْ سُرُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِظَيْرِ عِلٍّ كذلك من ما علي كل أمّة عملهم ثم إلى ربهم ما رجعهم ما بما ك. وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ وَالنَّهَارِ مَا أَنَابَ وَالْإِنْسَانُ أفسدتهم وأفسرهم كما لم يؤمنوا بي أو لم يعرضوا في ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كان Shabbat shalom. Shabbat سياقين الانت والجن وحيب غضل فَإِنْ صَلَّى وَلَن يَكُنْ مَحْرُمًا عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ وَإِنَّكَ لَتَسِيرُ لَن إِهُوَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ إِنَّ ربك هو أعلم وَتَوَلَّوْا هِرْساً فِي وَفَاقِنَا إِنَّ الَّذِينَ يَكْبُونَ فِي سَمَاءٍ سَيُجَزَوْنَ دِيْمَاكَا مُصَرِّفُهُ وَلَا تَحْصُلُ مِنْ مَا لَهُ يُكَارِثُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِي وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَمِنَ الْجِنِّ يُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقُرَىٰ إِلَّا أومنكم لا مشركون، أو كان ميتا فأحييناه و. كَمَمَا سَأْنُوهُ فِي غُلُّمَاتِ لَيْسَ بِالْقَارِعِ إِنَّهَا كَذَلِكَ كُنِيَتْ لَهُمْ نا ما كانوا يعملون، وكان ذلك في كل قرية أكابر مجرمين آثرين. ينفروا فيها وما ينفرون إلا بأنفسهم وما و لا في ذل إلا ما شاء أمّه إن ربك حكيم كذلك نولي بعض الضالين بعضا بما كانوا يحسبون شغل الجن والإنساء لن يأتلكم لا اله سوى وَقَالَ في <laughs> في إلا أن يكون منسةً أو دمًا أو لحما خازيرًا فإنه أو سن فإِنَّهُ مُرِجُّ سُمٍّ أَوْ قِضٌّ وَإِنَّ فِي قُرَيْنِ لَنَا فَمَن هو من يخبئ بدي وعلا وغلى الَّذِينَ تُحَرَرْنَاكُ الَّذِي ظُفُرُهُ ومن الفقر وبيعهم. ذلك جزيناهم في بعضهم وإنا نصار فإن كذبوك فقل ربكم دو رحمة ولا ما يقول الذين أشرفوا لهم شاء كذلك أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا قل وَلَا من علم فتخرجوه لنا إن <تصفيق> Let them Ah, <laughs> لا <تصفيق> يأكلون، ولا تقربوا ما لن إلا بالذي أحسن خير ما يَا نُورَ كُلِّ فَوْنٍ إِن لَمْ اسْمَعْهَا وَإِذَا قُلْتُمْ عبد الله أغفر ذلكم واصطركم تذكرون وَأَنَّ هَذَا أَشْرَاقُ مُمْتَزِغِ مَا فَسَبيحُونَ وَمَنَّتَ تَبِعُ سُبُلَ فَسَرَّقُوا بِقُومٍ لا لكم وصفر فيه لعلكم تستخدم ثم سبت ما أعمن الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهو ذو رحمة لا Well, that وَلَوْ إِنَّمَا أَنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى الْقَرَائِ فَتَجِنِ of all huh?